إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا مَاتُوا وَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَوَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلَّهُ له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإن ما يقولون له قل فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا الله او تاكلنا